أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هاهنا قائد. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإن محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَأَسْلَوْا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَسِّ إذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَّكَ قَالَ لَأَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبور 119. بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين 110. له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلة اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين